فمن يتفضل بالقراءه بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تقسيم الكلمه تنقسم الكلمه الى اسم وفعل وحرف فالاسم ما وضع لي على معنى مستقل بالفهم ليس الزمن جزءا منه مثل رجل وكتاب مثل والفعل مثلو نضبط مثل إذا أردت تفصلا أنت مثل رجل وكتاب على الإضافة نذكر ذلك يعني على تركيب الإضافة وليس على يعني الأخبار ليس أخبارا مثل رجل وكتاب وكتاب تقف لا بس نعم. والفعل ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه مثل كتب ويقرأ واحفظ والحرف ما وضع ليدل على معنى غير مستقل بالفهم مثل هل وفي ولم ولا دخل له هنا كما مر إذا نقف الآن لتقسيم الكلمات تعلمون جميعا أن الكلمة في اللغة العربية لا تخلو أن تكون إما أن تكون اسما أو فعلا أو خرفا وتذكرون قول علي رضي الله عنه عندما خاطب أبا الأسود الدؤل قال الكلمة اسم وفعل وخرف فالاسم ما أنبأ عن نفس عن المسمى والفعل ما انبا عن حركه المثنى والحرف ما انبا عن معنى ليس باسم ولا فعل وسيبويه يقول الكلمه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وحرف جاء مع اي حروف المعاد وهنا الشيخ يقول الشيخ الخملاوي أن الاسم هو ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم ليس الزمن جزءا إذا لدينا قيدان في في تعرف الاسم. اولا الاسم يدل على معنى في ذاته. تقول كتاب، هذا الكتاب. تقول طاولة. تقول مصطرة. تقول ساعة. وهكذا تقول رجل. تقول امرأة. هذا الاسم. في هناك قيد أخر أنه ليس له علاقة بالزمن غير مقيد بزمن معين يعني الزمن ليس جزءا منه والاسم كما تعلمه قد يكون اسم ذات كما تقول طاولة كرسي مثلا ساعة إلى آخره هذا اسم ذات ذات تلمسه تراه تحس به إلى آخره وقد يكون اسم معنى اسم معنى يعني مصدرا مثلا شجاعة، قراءة، مروءة، حرية إلى أسماء المعاني التي تدرك بالعكس المعاني التي تدرك بالعكس هي أسماء كلها هذه أسماء وتعلمون بأن الاسم هناك رأيان في اشتقاقه هل هو من السمو؟ منهم من يقول أنها، أن الاسم مشتق من السمو من سما يسمو فبالاسم يظهر المسمى ويعلو فبالاسم يظهر المسمى ويعلو لذلك قالوا من سما وهناك من قال كفيون يقولون انه من السما اي من العلامه فالاسم علامه على صاحبه او على ما انبا عنه ههي من الاسم هذا واضح لديكم اما الفعل فايضا هو يدل على معنى ويضل على معنى مستقبلا، لكن الزمن جزء منه إذن الفرق بين الاسم وبين الفعل أن الفعل فيه حركة فيه عمل فيه حدث هذا الحدث الزمن جزء منه يعني حدث يقع في زمن معين اما في زمن ماض أو في زمن المستقبل أو في زمن حاضر لذلك قال بأن الفعل هو ما أنبأ عن حركة المسمى نحظوا تعريف عليك رب الله ووجهه أو الفعل ما أنبأ عن حركة المسمى عن حركة الإسم إذن الفعل فيه حدث فيه حركة فيه عمل فيه فعل هو لذلك سمي الفعل لذلك سمي الفعل لم يسمى العمل عمل إنما سمي الفعل أي الحدث الذي يحدث الذي يفعل لأن كل عمل يقوم به الإنسان هو فعل سواء كان قولا أو عملا أو انفعالا أو غريزة أو مهما كان هو فعل هو فعل لو قلت سألتني هل سنكون على الموعد في الاسبوع المقبل إن شاء الله أجبتك أفعل إن شاء الله هذا الإجابة كاملة إجابة صحيحة فالفعل ينطبق عليها كل حركة كل عمل كل حدث يكون به الإنسان وهذا حدث مرتبط بزمان فضحت إذن معنى الفعل أما الحرف فالحرف هو يقول يدل على معنى في غيره اذا لا يستقل هو به لا يستقل بنفسه ما وضع لي يدل على معنى غير مستقل بالفعل إذا قلت إن لحالة طيب إن لحالة إذا لحالة ماذا تفيه لا في ماذا تفيد؟ نقصد هو حروف المعاني وليس حروف المباني لدينا الحروف نوعان حروف معان وهي حروف معان او حروف مبان وهو هنا يقصد الحرف حروف المعاني التي فيها الاستفهام فيها الشرط فيها التأكيد في يعني المعاني الكثيرة التي ندرسها في مغني اللبيب. لذلك علي يقول والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ليس ولا فعل لكن ينبئ عن معنى في غيره ينبئ عن معنى لذلك بعض النحويين قالوا بأن المعاني التي يعبر عنها حرف المعنى هي مصادر هي مصادر تقول البقى للإستعانة استعانة استعانة الآن من التبعيدية بعض يقولون بأن هذه المعاني التي تعبر عنها حروف المعاني هي مصادر لذلك وهذا يفعل الحرف ما أنبأ عن معنى إذن الحرف ينبئ عن معنى هذا المعنى هو مصدر هذا المعنى هو مصدر نهينا الآن من تقسيم الكلمه اسم وفعل وحرف وهذا أظن ليس بجديد عليكم علامات الأسماء كيف نعرف أن هذا اسم هذا فعل هذا حرف ما هي العلامات التي تعرف بها الاسماء تفضل قال ويختص الاسم بقبول حرف في الجر وقال وبلحوق التنوين له وبالإضافة وبالإسناد إليه وبالنداء نعم الحمد لله منش الخلق من عدمي اذا الآن اختصار على بات الاسم الاسم أنه يقبل حرف الجر مدرسة إلى المدرسة بالمدرسة في المدرسة المدرسة هي حرف الجر يقبل ال التعريف يقبل ال التعريف التعريف لا تدخل على الفعل ما تدخل على الاسم قلت كتاب الكتاب قراءة القراءة مدرسة المدرسة وهكذا بالحوق التنوين التنوين من علامات الاسم كما تعلمون محمد خالد كتاب قراءة مدرسة بالإضافة أنه يمكن أن يكون في تركيب مضاف ومضاف اليه طالب العلم طالب العلم قارئ الكتاب وهكذا بالإسناد إليه كما ذكرت في درس البلاغة أن, من أن المسند إليه لا يكون إلا اسما لذلك الإسناد إليه هو من علامات الإسم لأن المسند إليه لا يكون إلا إسمه فلا يدخل في الأفعال بينما المسند يكون فعلا أو اسما فيكون في الاخبار ومن علامات إذن قبول الأدوات النداء نداء يا محمد يا خالد يا هؤلاء يقبل أدوات النداء وعطانا الشاهد الحمد لله منشي الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي هذه المصيري ما تعلمون جميعا فلاحظوا كلمة الحمد الحمد الحمد دخلت عليا قل لله منشئ الخلق مضاف ومضاف اليه منشئ الخلق اضيف الى الخلق الخلف هي ال من عدمي عدمي سبقت بحرف جار ونحو وناديناه اي يا ابراهيم هذا المنادى قد صدقت الرؤيا الرؤيا نعم اذا واضحه علامات الاسم هل من سؤال حولها تفضل علامات الأفعال نعم قال ونحن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ويختص الفعل بقبول قد والسين وسوف والنواصب والجوازم وبلحوق تاء الفاعل وتاء التانيث الساكنة ونون التوكيد ويا المخاطبة له نعم، قد أفلح من تزكى سنقرئك فلا تنسى ولسوف يعطيك ربك فترضى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لم يلد ولم يولد ربنا وسعت كل شيء الرحمة وعلما قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ليسجنن وليكون من الصاغرين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ويختص الحرف بعدم قبول شيء من خصائص الاسم والفعل طيب علامات الاسم أن يقبل قبول قد وهذا يدخل على الفعل الماضي قد ذهب قد مضى قد انتهينا من الدرس الأول قد يفيد التحقيق قبل الماضي ويفيد التقليل أو الشك قبل المضارع غالبا وقد في يفيد التحقيق والتكثير قبل المضارع ايضا إذا يدخل قد على الماضي والمضارع السين وسوف والنواصب والجوازم هذه من علامات الفعل المضارع السين التي تخلص تخلص المضارع للمستقبل القريب وسوف للمستقبل البعيد النواصب التي تنصب ان لن كي ل ل فسبيل لواصب المضارع جواز المضارع لم لما لمن أمر لناه إلى آخره كل هذه تدخل على الفاعل المضارع ولا تدخل على الاسماء طيب وبلحوق تاء الفاعل على الفعل الماضي ذهبت قرأتوا سافرت درست حفظت أو حفظت حفظتي نعم كل هذه تاء الفاعل تاء التانيت الساكنة فطيمه كتبت قرات الى اخره نون التوكيد نون التوكيد والله لتذهبن الى كذا لو حطمن نون التوكيد التي تدخل على الفعل المضارع نعم وتدخل على الفعل الامر اذهبن ويا المخاطبه التي تدخل ايضا على الفعل المضارع وفعل الامر اذهب اذهبي اكتب اكتبي انت تكتبين يا المؤنث المخاطبه طيب هذه من علامات الافعال وسياتي تفصيل ذلك أيضا في علامات الماضي لحال والمضارع لحال والأمر والآن واضحة هذه العمليه ان شاء الله تعالى ويعطى اعطانا امثله من القران الكريم قد افلح من تزكى دخلت قد قبل الفعل الماضي قد افلح نعم سنقرئك فلا تنسى دخلت السين الفعل المضارع سنقرئك فلا تنسى لا تنسى لسوف يعطيك سوف دخلت ايضا على يعطيك ربك فترضى لن تنالوا البر الفعل حرف الناسب لن تنالوا دخل على الفعل المضارع حتى تنفق ايضا دخلت على الفعل المضارع نعم لم يلد ولم يولد لم دخلت الحرف الجازم دخل على الفعل المضارع لم يلد ولم يولد ربنا يعني يا ربنا نداء وسعت كل شيء رحمة وعلم قالت دخل التأنيت على الفعل الماضي إن أبي يدعوك ليجزيك يعني لأن يجزيك دخلت على الفعل المضارع وهكذا لا يسجنن ولا يكونن فعل المضارع نون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة رائيتها النفس للنداء ارجعي يا المؤنث المخاطبة إلى ربه راضية مرضية أعتقد واضح العلامات وسأتي أيضا تفصيل آخر فيها عندما نتحدث عن أنواع الفعل من حيث الزمن نعم ندخل في الميزان الصرفي قال الميزان الصرفي لما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثيا اعتبر علماء الصرف أن أصول الكلمات ثلاثة أحرف وقابلها عند الوزن بالفاء والعين واللام مصورة بصورة الموزون فيقولون في وزن قمر مثلا فعل بالتحريك وفي حمل فعل بكسر الفاء وسكون العين وفي كارم فعل بفتح الفاء وضم العين وهلم جرى ويسمون الحرف الأول فاء الكلمة والثاني علينا الكلمة والثالث لام الكلمة طيب إذن الميزان الصرفي أولا كلمة ميزان لدينا كلمتان كلمة ميزان وزنها مفعال وأصل كلمة ميزان أصلها موزان بالواو لماذا لأنها من وزنة من وزنة فنقول على وزن مفعال ميوزان وهو اسم آلة لكن ميوزان الآن لدينا الواو ميوزان لدينا الواو لاحظوا وقعت وسطا ساكنة بعد كسر ميو واو وسط ساكنة بعد كسر فأعلت ياء يعني قلبت ياء فأصبحت ميزان ووزنها مفعال وهذا اسم آلة معروف الميزان له كفتان وهو اسم آلة طيب نحن الآن الميزان هو الذي هو ذو كفتين نزن به هنا الفواكه والخضار أم نزن فيه الكلمات نقول نزن فيه الكلمات يعني نستخدم كلمة الميزان الصرفي الميزان الصرفي نسبة إلى الصرف، إلى علم الصرف الذي يتعلق بتحول الكلمة العربية من خال إلى خال. إذا لدينا ميزان فيه كفتان، إذا نحن بحاجة لوحدة قياسية وزنية نقيس عليها ونزن بها الكلمة العربية، فاختاروا كلمة الفاء، الفعل أو فعل أو فعل. اللي هي الفاء والعين واللام. لتكون الوحدة القياسية أو الوزن القياسي المعتمد لوزن الكلم العربي لماذا اختاروا ثلاثة أحرف فقط قالوا لأن أكثر كلام العربي من أصول ثلاثيه فبنوا, فبنوا, فبنوا على الأكثر فبنوا على الأكثر طيب لماذا اختاروا الفاء والعين واللام يقول ابن جني فإن قال قائل فلما كانت الثلاثية أكثر أبنية العرب هذا بالنسبة لأبنية العرب قال الجواب إنما كثر تصريف ذوات الثلاثة في كلامهم لأنها أعدل الأصول وهي أقل ما يكون عليه الكلم المتمكنه حرف يبدأ به هذا لماذا أخذ الفاء والعين واللف ثلاثة أحرف فقط لماذا ثلاثة أحرف فقط حرف يبدأ به وحرف يحشى به له الوسط وحرف يوقف عليه وحرف يوقف عليه إذا لماذا أخذ ثلاثة أحرف أو أتم أتم ثلاثة أحرف الميزان لأنه حرف يبدأ به حرف يحشى به حرف يوقف عليه طيب. الان فعل في الميزان كما قلت قبل قليل بان الفاء والعين واللام فعالا من مخارج ثلاثه وثم الفعل, الفعل ينطبق عليه كل حدث من قول او عمل او غريزة أو انفعال أو أي حال من أحوال البشر ينطبق عليه كلمة فعل فكل قول هو فعل كل عمل هو فعل كل ما يقوم به الإنسان هو فعل لذلك اختاروا أيضا كلمة فعلة و حملوا طبعا هي بالأساس على الأفعال حملوا الأسماء أيضا على الأفعال لذلك كلمة فعلة هذا لفظ مصموع ليكون وزنا قياسيا أو وحدة وزنية قياسية توزن بها الكلمات العربية يعني يكون محلا للهيئات المشتركة فقط بين الكلمات العربية التي صيغت في الأساس لمعاني متعدده اذا فعل فيه عموم فيه شمول لكل فعل أيضا فيه كما قلت قبل فيه غريزه فيه عمل فيه قول فهو أعم الاحداث إذ يصدق على كل حدث أنه فعل لذلك اختاروا الفاء والعين واللام أي فعله. لام وزن ما زاد على ثلاثة هذه الثلاثة أحرف لدينا ذهب فعل، مثلا ندمة فاعلة ظرفا فاعلة وهكذا اذا لاحظوا حركات الحركات الموجودة في الكلمة نضبط بها الميزان نضبط بها الميزان قد يسأل سائل ما فائدة الميزان الصرفي لماذا يعني بحث العلماء ووضعوا ميزانا صرفيا واصطنعوا هذه الوحدة الوزنية في اللغة العربية لما يقولون لمعرفة احوال الكلم العربي من حيث من حيث الخركات والسكنات والأصول والزوائد والتقديم والتأخير والحذف والذكر وما إلى ذلك إذن الميزان الصرفي له أهمية كبرى في علم الصرف لأنه يفيدنا في معرفة الحركات والسكنات والتقديم والتأخير والحذف والذكر والزوائد والقلب والإعلال والابدال وما إلى ذلك كل هذا يفيدنا فيه الميزان الصرفي طيب عرفنا نحن أن الثلاثي من الكلام إذا ثلاثة أخرف أصول توزن على الفاء والعين واللام وحركة الكلمة هي حركة الحرف في الميزان أيضا يعني لدينا كفتان كفة الأولى فيها الفاء والعين واللام الكفة الثانية فيها الكلمة ما يزاد على الكلمة أو ما تتخرج به أخرف ما يتحرك به كل حرف من أحرف الكلمة أيضا تتخرك به أو يضاف أو يوضع لاخرف فاع لا أو الفاع والعين ولا ما زاد على ثلاثة أخرف لدينا بعض الكلمات أصولها رباعية أو أصولها خماسية تخرج مثلا بعثرة قشعرة هذه رباعية الأصل زلزلة هذه رباعية الأصل كيف نزنها ما هو ميزان وقالوا نضيف أيضا لله بعثرة فعل لا دحرجة فعل لا قشعرة فعل لا زلزال فعل لا إذا إذا بالأصول نضيف على الميزان أصلاً آخر وهو لا إذا كان خماسي مثل جحمرش فعلل الجحمرش فعلة اللي هي العجوز المسنة أو الكبيرة أو الغليضة لها معاني متعدة أو الأفعال الغليضة كما يقول تقول بعض المعاجم وهي كلمة غريبة يعني ليست من الفصاحة في شيء لكنها لكن الكلمات الكماسية قليلة جدا لذلك لم يذكر هنا سوى غير كلمة جح مرش تعنى سفرجل فعلل في صلق أيضا من الكلمات الغريبة فعلل وهكذا اذا إذا كان الأصل رباعيا أضيفت اللام أيضا خماسيا أضيفت الله أخرى وهكذا تفضل قال: فلما زادت الكلمة على ثلاثة أحرف فإن كانت زيادتها ناشئة من أصل وضع الكلمة على أربعة أحرف أو خمسة زدت في الميزان لا من أو لا مين على أحرف فعل، فتقول في وزن دحرج مثلا فعلا وفي وزن جحمرش فعلل لل. مثل دحرجة كما قلت أفضل هذا الرباعي دحرج رباعي مثله بعفرة مثله كما ذكرت قبل قليل زلزلة قشغرة وزنه فعلل الخماسي جح فعلل فعللل وهكذا وإن كانت ناشئة من تكرير حرف من أصول الكلمة كبرت ما يقابله في الميزان فتقول في وزني قدمة مثلا بتشديد العين فعالة وفي وزن جلبب فعل له ويقال له مضعف العين واللام اذا الزيادة إذا كانت ناشئة من تكرير حرف نفس الحرف تكرر في نفس الكلمة فأنت تكرره تقابله في الميزان بالتكرار أيضا قدم فعل عندك اضغام, اضغام, إضغام عندك مثلا جلبب مكررة جلب فعلة جلبب فعل جلبب فعل فكررت أيضا اللام وهذا ما يسمى بمضاعف العين أو مضاعف اللام نعم حالة ثالثة وإن كانت الزيابة ناشئة من زيابة حرف أو أكثر من حروف سالتمونيها التي هي حروف الزيادة قابلت الأصول بالأصول وعبرت عن الزائد بلفظه فتقول في وزن قائم مثلا فاعل وفي وزن تقدم تفعل وفي وزن استخرج استفعل وفي وزن مجتهد مفتعل وهكذا إذا الخالة الثالثة أن تكون لدينا أحرف زائدة في الكلمة هذه الحروف الزائدة هي عشرة أحرف جمعت في كلمة سألتمونيها عشرة أحرف سألتمونيها فإذا كنت لدينا حرف من هذه الحروف زائد في الكلمة نزيده في الميزان أمر بسيط نزيده في الميزان قام فعل قائم فاعل استقوم استفعل تقاوم تفاعل خرج فعل مجرد تخارج تفاعل زت التاء والالف استخرج زت الالف والسين والتاء إذن استفعل في نفس الأماكن تزاد الأحرف الزائدة وفق زيادتها في الكلمة الموزونة اجتهد افتعل مجتهد مفتعل وهكذا تبهنا اذا الحروف الزائدة في الكلمة تزاد أيضا في الميزان في مواقعها التي زيدت فيها في الكلمة ف العملية في عملية الميزان الصرفي في بسيطة بقي لدينا وزن افتاعلا ولدينا الحذف ولدينا القلب المكاني نكتفي اليوم إن شاء الله تعالى بهذا القدر من المدارس في شذا العرف رجيم الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن ينفع بكم ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم